آخِرَتِهِمْ يُقِنُونَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زِينًا مَا لهم أَعْمَالٌ فهم يَعْمَهُونَ قُلْ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 إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم, النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده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 جديدا او لا اذبح او لا بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجد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 قال نذكروا لها عرشها ننظر اتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين فَصَدَّهَا مَا كانت تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لها دُخْلِ الصرح، فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِيهَا قال انه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله ربي العزّ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 انهم اناس يتطهرون فانجيناه واهله ان امراته قدرناها من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذر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 بل أكثرهم لا يعلمون، أَمَّن أم يجيب المضطر اذا دعاه، أم من يجيب إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟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 أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن أم يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض اله مع, مع الله قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله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 ما انت من العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم اخرجنا لهم دابة